لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م و ا ل س م ا ء ب ن ي ن وإنا ا ا ه بأيد للعلوم م و و و س ع ن ا أ ر فرشناها ض ف ن م ا م ا ه د ن و ن ك ل شيء خ ل ق ن ا زوجين ل ع ل ك م تذكرون ر ف ف و ه ف ف موسوعه النابلسي للعلوم ا ع الاسلاميه ل ه قل اني لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا, إلا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون ف ت و ل ع ن ه م م ف النابلسي للعلوم ا خ ل ق ت ا ل ل ج ن ن و ا إ س إ ل ا ل ي ع ب د و ن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 ف و ي ل للذين ك ف ر و ا م ن ي و م ه م ا ل ذ ي ل ن ع د و س